شذو أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه ومنتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد لعل كلمات أخينا دكتور ياسر خرجت من قلبه فيما أحسب إن شاء الله ولهذا أصابرنا بهذا الخضر الإيجابي ليس السلبي و. أرجو أن تكون وقعت موقعها كما وقعت عندي فهي صيحة نذير وصرخة متألم ونوح ثكلة ونداء متأثر من قضايا أمته حريص عليها راغب في إصلاحها حتى لا تغرق السفينة حتى لا تغرق السفينة يجب أن نراجع مواقفنا ويجب أن نعيد ترتيب أوراقنا ويجب أن نستحضر سرعة الأجل وقلة متاع الدنيا كل متاع الدنيا قليل وأننا غدا موقوفون بين يدي الله عز وجل ومن, علف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فيعد للسؤال جوابا الحقيقة مساحة الوعظ ولمس شغاف القلب يعني كفيتها بما يعني سمعت وتهيأت مثلكم لهذا أو هذه المعاني الإشراقات التي قصدنا أن نجتمع عليها وإذا ردت أن تعرف صدق هذا المعنى فانظر بين حالك الآن وبين حالك منذ ساعة قبل أن تأتي وحتى بعد أن أتيت وأنت تقدم رجلا وتؤخر أخرى أروح أو لا أروح أذهب أو لا أذهب وماذا عسى أن يقال وماذا يعني في القضية من كلام والليل طويل والجو بارد ونحن مثقلون متعبون والشواغل الكثيرة والصوارف أكثر والهمة في نزول ونزول الإنسان في قعود تراجع فتور ولهذا لم نأتي جميعا دفعة واحدة وإنما ما زال بعضنا يقدم أخرى يقدم رجلا ويؤخر أخرى هذه الروح ربما كانت منذ ساعة وهي الآن أجعل أنها بسبب ركعتين وموعظتين تغيرت القلوب و. أنا الآن لست كمثل منذ ساعة ولعلّك كذلك فلماذا نحرم أنفسنا هذا الخير ولماذا نصر على إغراق السفينة بأيدينا فنخرق فيها خروقا كثيرا نحن المسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى التابعة والله ثقيلة ولا نسألنا الذين أرسل إليهم ولا نسألنا المرسلين وليس من كان في صدارة القوم في أي باب من أبواب العلم أو العمل ليس كغيره لا يستويان مثلا وإذا قدر لنا أن نتصدر هذا الأمر وأن نقوم على المساجد وأن بالدعوة إلى الله عز وجل الأمر المعروف نهي عن المنكر إذا اختارنا الله عز وجل لهذا وهذه الله منة كبيرة فما بالنا ننصرف ونتأخر ونتراجع أما نخشى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله أن تخاف من قول الله عز وجل ولو أرادوا خروج لاعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين ألا تتألم أن يصير أحدنا كهؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى بشأنهم لما صاروا كهذا الوصف الذي ذكره الله تعالى لنا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كل هذه مخوفات ومرعبات عند التأمر يخاف الإنسان على نفسه ويشفق على إخوانه يخاف على دعوته ويشفق أن يكون سبب بلاء الأمة وتراجعها لحظة الأمة أحوج ما تكون إلى من يدفع عنها وقد اشتد هذا الصراع الحضاري وأعمل الباطل كل آلاته المتصورة والتي لم تكن تتصور وإذا من الآن نجد يعني هذه الهجمة الشرسة ليس على قوم بعينهم أو على فصيل بعينهم إنما هجمة على الإسلام نفسه على المنهج والحقيقة أنا أود أن أبتعد يعني قليلا عن عن الوعظ وأعلم خذبو من القرآن ومن الصلاة ومن صفحات الوجود التي تتلاقى ومن بعض ثنايا الكلام لكن أنا أود أن أتكلم عن الأزمة حقيقة الأزمات التي تبتلى بها الدعوات وما أكثر الأزمات التي تبتلى بها كل دعاء، وطبيعة هذه الدار دار ابتلاء شأن الدنيا هكذا والله سبحانه وتعالى ما كذا بنا لأننا قال وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْنِ من الخوف والجور ونقص من الأموال والأنفس والثمن شيء ما أكثر الله علينا ومع هذا نحن نغرق في هذا الشيء القليل فطبيعة الحياة الدنيا أنها دار ابتلاء والبلاء فيها لازم لا ينفك منه أحد ونبلوكم بالشر والخير حتى الخير بلاءه قد يكون أصعب قالت الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا مقتلنا بالضراء فلم نصبر مع أنهم صبروا رضي الله عنهم قضية البلاء واشتداد البلاء هذا من طبيعة هذه الدنيا بل هو المميز بين الصادق وغير الصادق ونبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فإذا كانت هذه طبيعة الدنيا لماذا نغرق في يعني بعض المشاكل أو الأزمات سواء كانت حقيقية أو مفتعلة ونحن نعلم أن طبيعة الطريق تصور فيه المشاكل من كل أنواع المشاكل ومن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته بين أصحاب يجد أن هناك أزمات مرت بها هذه الدعو من كل أنواع الأزمات أزمات سياسية ما أشدها أزمات عسكرية أزمات اقتصادية أزمات اجتماعية أزمات تربوية أزمات إعلامية أزمات دعوية أزمات فنية ورياضية أزمات قدرية هذه عشرة أنواع من الأزمات كلها لها صور كثيرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعدادها يطول في كل باب من الأبوال وليس العجب من وقوع هذه الأزمات لكن العجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له رؤية واضحة في علاج كل أزمة من هذه الأزمات سواء العلاجات العامة التي لا ينبغي أن تغيب عنا أو العلاجات الخاصة في كل بلد هناك علاجات عامة من ناحية يعني التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل والتعاون بين المؤمنين في التصدي للأزمات وروح البذل والعطاء والتضحية هذه كلهم معاني عامة وكلنا نعرفه. كان يعجبه الفعل صلى الله عليه وسلم كان يعني تنزل الآيات عليه بالبشارات بالفتح المبين والنصر العزيز وفي أوقات لا يجد أحدهم يعني مكانا يقضي فيه حاجته في بعض أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا العلاجات العامة واضحة أحكام وضوح الرؤية في يعني النظر حتى في الأزمات الخاصة في كل باب من هذه الأبواب العشرة التي ذكرناها وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت وأن يصد هذه الهجمات وأن يعالج هذه الأزمات وكيف وفق له من من المؤمنين رجال رجال يصدقون. ويثبتون ويتبارون في أن يور الله تعالى من أنفسهم خيرا حتى قلبت الموازين وجاء النصر من بعد يعني الهزيمة وجاء العز من بعد الزل وجاء التمكين من بعد التفرق لا ينبغي أن نقول هذا لمجرد يعني الكلام لكن لعل هذا يعالج الضعف الذي فينا والوهن الذي كاد يقتلنا لأن الروح العامة عند كثير منا تنادي بلسان الحال ماذا نصنع في هذه المشاكل غير المسبوقة وفي هذه الفتن غير المألوفة وفي هذه الأزمات غير المقدور على التصدي لها وهذا كله من عدم التنفيق وإذا ساغى العامي أمين لا يميز إذا ساغ له أن يشعر بثقل هذه الأزمات وأنها قاتلته فلأنه ضعيف ليس عنده من الخبرات ولا من التجارب بل ليس عنده من الإيمانيات ولا عنده من العلم ولا عنده من وسائل تحصيل هذه المعاني وكيف وقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قد يكون محظوراً لكن ما بالك بمن تصدى في بلده لدعوة إلى الله أو في مسجده أو في منطقته أو محلته نحن إذن بحاجة إلى أن نتابع باباً باباً من هذه الأبواب وكيف يعني عرضت في هذه الأزمات لأجل أن نعالج الخور في أنفسنا فنقول مضت على المسلمين لحظات أشد من هذا وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأقسى من هذا ومر المسلمون بأعنف من هذا وفي كل مرة كانوا يخرجون أقوى من يكون بل كانوا يوظفون هذه الأزمات بحيث يعني تخرج العقول الناضجة والهمم الواعدة والطاقات راشدة ورأينا يعني كيف كان الشأن في تلك الأيام لما كان الزمان زمانا وكان الناس ناسا ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا أريد الآن أن أخرج من ساحة الوعظ وأن أستعرض بعض الأزمات في كل باب من هذه الأبواب العشر ولا أظن أن أتجد لها. يعني أو أنك تجد أكثر من هذا في الأبواب العامة التي يلوكها الناس أو يتبجحون بها في الضغوط السياسية مثلا لك أن تتصور ونحن الآن في يعني أيام الضغوط السياسية والناس يكادون أن يتعللوا بالضغوط السياسية لكل شيء حتى أن الرجل قد يعني لا ينزل إلى المسجد فتقول لا يقول لك والله ضغوط يعني حتى يقصر في كل شيء لأجل هذه الضوض من حيث يعني لا نسعى في علاجها لك أن تتصور كيف ضغط النبي صلى الله عليه وسلم على نحن يعني لم تكن هناك دولة وهل هناك ضغط سياسي أكثر من هذا مرحلة انعدام الدولة لم تكن دولة أصلاً وكان المؤمنون يعني بناء هش في البداية. لا يستطيع أحدهم أن يجهر بالقرآن عند الكعبة ولا يستطيع ليس لهم شوكة ليس لهم دية كما يقولون لك أن تتصور في مع هذا كله كيف كان الحصار لما حصره في شعب أبي طالب في بدايات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتصور قسوة الظروف السياسية حين يعني خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحلة الهجرة كانت أزمة, يا لها أزمة استضعاف وغياب دولة أزمة سياسية انتقال إلى مرحلة خطيرة الكل كل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة مطلوب حيا أو ميتا هو وصاحبه رضي الله عنه هذه أزمة أيضا وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونجاحه في هذا لكن مرحلة بناء الدولة لا دولة التحديات التي واجهته في الداخل والخارج لك أن تتصور كيف عمل المنافقون عملهم في الداخل وكيف كاد اليهود كيدهم في الداخل وكيف يعني حرص المشركون على وقت هذه الدعوة في الخارج كل هذا في بدايات الهجرة وبدايات الدولة. حتى يعني اللحظات التماس والتقابل مع المشركين كان فيها أزمات سياسية قوية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لملاقات العيد يوم بدر كانت الأزمة السياسية أن الأنصار في بيعة العقبة لم يأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحموه في المدينة ما كان عنده هذا الشرط عن خشي أن لا يخرجوا معه كان يمكن أن يقولوا لهم نحن ما تفقنا على هذا. إذا جاءنا عدو فنحن نحمي بلدتنا أما أن نخرج؟ ولهذا جمعهم وقال أشير علي أيها الناس لك أن تتصور يوم أُحِد حين يعني خرج ولم يكن يريد أن يخرج لكنه مشى مع يعني رغبة. يعني الشباب والجمهور ثم فوجوا بانصراف ثلث الجيش والجيش لم يكن بهذه الكثرة فثلثه يؤثر فيه كثيرا لك أن تتصور يعني أزمات الأحزاب وتمال هذه الـ الجموع على النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف كل هذه الأزمة الواحدة منها تعصف بدولة الأزمة الواحدة منها تفني أمة إذا كان النظر إليها على يعني النحو الذي ننظر إليه ناهيك عن الشخصيات المتطلعة المشتاقة إلى منازعة النبي صلى الله عليه وسلم الزعمات التي كانت موجودة في مكة والزعمات التي وجدت أيضا في المدينة رأس النفاق وكيف كان يعني يريد أن يعني كيف كان ينقم على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك في مكة كيف كان أبو جهل وأضرابه بماذا محمد أفضل حديثا مني إذا سيل طويل من الأزمات السياسية منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بناء الدولة إلى مرحلة بناء الدولة في بداياتها المبكرة إلى أن استقرت الدولة كانت الأزمات كأن هذه طبيعة الدنيا حتى لا تتصور أبدا أنه سيأتي اليوم الذي تكون الأمور فيه يعني على ما يرام بل لو حصل هذا فإن هذه في حد ذاتها أزمة وقد رأينا في بعض يعني الأشهر التي كنا فيها يعني يشار إلينا بالبنان أننا نحكم البلد وأين هذه الاستنامة وهذا الـ يعني ال ال الروح التي جعلتنا في الحقيقة يعني نسينا حتى أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم فسلبها الله سبحانه وتعالى من إذا الأزمات السياسية منذ كانت هي مستمر لكن كيف تكون هناك رؤية في يعني علاج هذه الأزمات نبي صلى الله عليه وسلم أول مجيئه إلى يعني المدينة في بداية مرحلة بناء الدولة سارع فبنى المسجد ثم آخى بين المواجدين والأنصار ثم يعني كتب الدستور الذي ينظم العلاقات علاقات المؤمنين بعضهم ببعض. عقد جملة من التحالفات والمعاهدات في الداخل والخارج مع الـ الـ الـ الـ اليهود في الداخل ومع يعني الأعراب في البوادي المحيطة بالمدينة حاول أن يخفف الاحتقان في بعض لم يفتح الجبهات كلها عليه مرة واحدة وإنما يعني أخفف الاحتقان فانشغل بجبهة وأغفل جبهة يمكن إغفالها نجح في يعني قضية السفارة كان يختار السفراء الذين يتحدثون باسم يعني الدعوة باسم الإسلام الذين هم مظهر الدين وصورته كان يختار أناسا يعني هم عنوان الشرف أرسل يعني إلى المدينة قبل الهجرة. مصعب بن عواميد ولك أن تتصور يعني دوره وأداؤه وصبره وجهده وجهاده كما أرسل معاذ إلى يعني اليمن السفراء أنا أقول هذا لأنك سفير لنا أنت سفير لهذه الدعوة في محلتك في مسجدك في مكانك السرايا التي كان يرسلها والبعوث التي كان يبعثها المقصود أن هناك أزمات سياسية وأن هناك وسائل للخروج من هذه الأزمات استعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تغير الحال أزمات العسكرية كل ما شئت وحسبك منها تفاوت القوة دائما كان هناك تفاوت في ميزان القوة ليس لصالح المسلمين في بدر ما كان فيهم إلا يعني فارس وكان نهيج عن العدد ثلث العدد في أحد يعني قريب في المدينة أهل المدينة كلهم رجالا ونساء المسلمين ويهود ما بلغوا عشرة آلاف وجاءهم يعني عشرة ألف في غزو طبعة أرسل ثلاثة آلاف وجدوا مائة ألف نسبة واحد إلى سبعين إذا قضيت وجود الأزمات العسكرية ما زالت إلى أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس هناك إلا استثناء يعني لن يوجد استثناء عشر ألفا من قوة يوم حنين وفيه ما فيه لكن يعني هذه الأزمات والتي نهيك أيضا عن ضعف التمويل وكل هذه المعاني كيف كان يعالجها؟ أنا أقول هذا ليبين لك أنه لا أسباب لأن الآفل أن أننا نقول ما بيدينا ماذا نفعل؟ ليس معنى أنه ليس هناك أسباب أن يعني أننا فقدنا الرؤية وأننا لا ليس عندنا شيء نقدمه بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على كل ما يمكنه أن يعالج هذه القضايا ولو بأن يخترع أن يستحدث أسباب ماذا فعل يوم الخندق؟ وسيلة غير معروفة عند العرب لكن بحرصه وصدقه فتح الله عز وجل مثل هذه الوسيلة ولو بالاستعالة بالجهود الزاتية أموال عثمان وعبد الرحمن بن عوف ويعني أغنياء ولو بتنمية الاحتساب ليس هناك أسباب لكن هناك احتساب تشريع الجهاد والنصوص التي يعني تثير الهمر من جهز غازيا فقد غزا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو للشهيد عند الله ست خصال ولهذا كان التفاوت يعني لا يظهر لماذا رجل بألف رجل عند المسلمين الرجل منهم إذا صح يعني لك أن تحسمه بألف رجل وبالتالي يعوض هذا يعني التفهم دور الشباب في هذه القضايا كله أكبر الأثر حتى كنا نرى في المعارك يعني جمهارة من الشباب يتسابقون وكلهم يعرف أنه في أزمة ما هي الأزمة؟ الأزمة انه سيرده النبي صل الله عليه وسلم فهو يخاف أن يرد ولهذا هذا يقول رددت فلانا أخذت فوردت تاني وأنا أسرعه والثاني يستخفي خلف الرجال حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويرده هناك تفعيل لدور الشباب على هذا النحو الذي جعل الأزمات العسكرية في الحقيقة لا قيمة له وفي كل مرة كانوا ينتصرون إلا أن يخالفوا هذا المنهج الذي ربهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزمات الاقتصادية كانت طاحنة في لك أن تتصور يعني مجتمعا وليدا دولة ناشئة وقضية الهجرة هي في ذاتها إشكال المهاجرون جاءوا من من مكة إلى المدينة وبالتالي صارت بطالة لماذا المهاجرون أهل تجارة والمدينة مجتمع زراعي فكلهم في الصورة عالة على على المجتمع ناهيك عن المسلمين الجدد الذين الباب مفتوح الأعراب وغير الأعراب في كل يوم يأتي المسلمون جدد لا يعني أموال عندهم ولا يعني إمكانات كل هؤلاء مطلوب من النبي أن يطعمهم ومطلوب منه أن يكفيهم ومطلوب منه أن يعني أليس الحاكم أليس هو المسؤول بأبيه وأمي الله عليه وبالتالي صار عندنا بطالة خصوصا في بداية يعني الهجرة صار حاجة للتسليح وليس يعني ثمة أموال صار أيضا لك أن تتصور يعني كل هذه الأزمات الاقتصادية ومع ذلك برا لها النبي صلى الله عليه وسلم بجمل من التشريعات التكافلية التي يعني فيها إشارة إلى يعني تآخي بين المؤمنين بعضهم حتى كانوا يتأخون حتى كان يجلس أحدهم أخاه ما لا من النسب في بداية الهجرة كان يتأخ بينهم على التوارث بل رأيت كيف أن سعد بن الربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف إحدى زوجتيه وعرض عليه أن يقاسمه ماله بل رأيت كيف يعني عمل النبي يصاصب على تشجيع الاستثمار لما قال الأنصار عن المهاجرين يكفونكم المؤولة ويشركونكم في الثمرة هذا تشجيع للاستثمار وقام المهاجرون عمالا في أرض الأنصار ولاحظ دايما لما تقل الأسباب الله سبحانه وتعالى يأتي بشيء يعني نحن مطالبين بأن نفعل ما في وسعنا ولو لم يكفي هذا الوز يأت الله عز وجل من عنده في الأبواب الاقتصادية ما كفت هذه كلها فأحل الله عز وجل الغنائم ولم تحن لأحد قبل نبينا صلّى الله عليه وسلّم. فكان المسلمون يغنمون. كان هذا من أبرز الموارد الاقتصادية في زمان النبي صلّى الله عليه وسلّم. يدخلون يعني من هذه الغزات ويغنمون ويكون هذا يعني بابا من يعني الأبواب. الحس على التكسب ويعني الثناء على اليد العاملة التي تعرق. الحرص أيضاً على يعني التوزيع حسن توزيع الثروات ما يعرف الآن في زماننا بكفاءة الإنتاج وعدالة التوزيع كل هذا كان لم يقف مكتوف اليد. أمام الأزمات الاقتصادية، لك أن تتصور أزمات اجتماعية في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي بلغت مبلغ أشد، من... نحن المستغربون جدا ناس يقولون احنا شعب وأنت شعب معقول، ممكن توصل لهذا؟ وصلت إلى أبعد من هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما ما نحصار الشعب في شعب أبيضان، لما حصر المسلمون وكانوا قلة قضيت إحنا شعب وأنت شعب ده هذا لعبة أولاد. العي يعرف ما معنا إحنا شعب وإنتو شعب فليقرأ ماذا يعني أخذ المشركون من شروط على أنفسهم في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب لا يزوجون ولا يتزوجون لا يباع منهم ولا يشترا لا يكلب ولا ي... حتى أكن ورق الشجر كانوا يأكلون أوراق الشجر وفيهم رسول الله. صعّموا في الحضر داخل مكة لم يكونوا يعني في طريق فعرض لهم عرض كان شعبا مستقلا تماما عن ذلك الشعب الذي هم من جدته وهم الآباء والأبناء إلى أن كانت قصة يعني نقد الصحيح إذا هذا كله لا تقول إن هناك شيئا يعني غير مسبوق إلا أن تقول غير مسبوق يعني لأنه أشد من هذا. أما غير مسبوق لا كل شيء كان مسبوق كيف أحدث هذا يحني جرحا في نسيج المجتمع هل وقفوا عنده أبدا خرجوا بعد يعني فض الحصار حصار الشعب وواصلوا وهؤلاء الذين كانوا يجوعونهم ولا يزوجونهم ولا يعاشرونهم عامتهم دخل في دين الله عز وجل مرة لم يستسلموا دخلوا مرة أخرى لك أن تتصور المشاكل الاجتماعية من التركيبة تركيبة سواء المدينة أو يعني عامة ديار المسلمين في المدينة عرب ويهود وفي المدينة بدوا وحضر وفي المدينة بطون مختلفة، بل حتى المهاجرون والأنصار كان بينهم يعني ما يكون بين الإنسان ليس بسبب الكبار والناضجين وإنما بسبب كسرة يعني غلام من المهاجدين غلاما من الأنصار كانت هذه في الحقيقة يعني من أسباب الاحتكار الاجتماعي المستمر. فهل وقف أمامه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوف اليد أم أنه عامل على أول ما عمله في مرحلة بناء الدولة المؤخرة بين المهاجرين والأنصار وكان يعني بينهم من الود ما كان في حل لهذه المشكلات الاجتماعية تشريع الحدود الحقوق المتبادلة والآداب أداب الأخوة ويعني تنزيل المعيار الحقيقي معيار التفضل والتقوى وليس يعني الأنساب ولا هذا المهاجري وهذا حتى في التفاضل بين الأنبياء يقول والله عز يقول ولقد فضلنا بعد النبيين ورسول يقول لا تفضلوني على الألبيا ويكون الجامع بين الاثنين إنه ينها عن التفاضل الذي يؤدي إلى شحن وإلى بغضاء وإلى تنافس غير شريف والذي يسير الحمية والذي يزري بالمفضول هذا النوع مما يعني لا يليق إلى هذا الحد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على حل المشكلات الإجتمع لأن عن يعني المساواة التي كان لا فضل عربي على عجمين ولا لأبيض على أسود هذه المثنية عن القدوة التي كان يظهر بها النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الارتباط بالآخرة ليست الدنيا لهم بدار فالتأكيد دائما في كل المشكلات على قضية يعني ميزان الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى يجعل الإنسان يجعل الإنسان يجود بنفسي حتى يعني يحقق هذا هذه المعادلة الصعبة لك أن تتصور الأزمات التربوية فقط تذكر جلافة الأعراب الأعراب الذي يقول يا محمد الذي يقول أعطيني يعني مما أعطاك إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيه جلافة الأعراب لك أن تتصور المرتدين الذين يعني اليوم يدخل في الإسلام والله أعلم بنيتي ثم يفاجئ الناس بأنه يعني ارتد لك أن تتصور يعني كيف تكون الأزمات التردوية في يعني اختلاف العادات بين الناس بعضهم وبعض كنا معشر المهاجرين يقول عمر لا نسمح لنسائنا أن يعني تكلمنا يعني إحداهن عندهم يعني شد، فقدمنا المدينة فوجدنا الأنصار يسمحنا لنا النساء أن تراجعهن يعني وحتى أن المرأة لا رجلها في يعني الليل كله اختلاف العادات في كل شيء حتى بين المهاجرين وبين الأنصار هذا يثير أزمات يعني تربوية، لكن تصدّ لها النبي صلى الله عليه وسلم مسالك, مسالك الحكمة لأبيه وأمي في علاج مثل هذه الأزمات تارة بالموعظة الرقيقة، وترارة بالترغيب والترهيب، تارة بضرب الأمثال، وترارة يعني التربية بالحدث، وترارة بيعني توظيف الطاقات مع تشريع يعني ال أو مع قضية الـ الـ ما يعرف من الأداب الكثيرة التي نزلت في هذا الباب المهم المشاكل التربوية كثيرة تصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم انظر المشاكل حتى الإعلامية المشاكل الإعلامية كانت شديدة وربما لا تقل ضراوة عما نحن المشركون لهم آلة إعلامية كبرى بدار الندوة المنافقون لهم آلة إعلامية كبرى اليهود لهم آلة إعلامية الكبرى وكل آل من هذه آلات تختلف على حسب يعني أخص صفة فيها آلة اليهود المكر والكيد وآلة المنافقين التخزيل ويعني ال الشق للصفوف وآلة المشركين التشويش والاتهامات باله ولاء صاب و. كل هذه المعاني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلى غير يعني ذلك من الأسباب ومع هذا كثرة الأبواق الإعلامية التي كانت تصرف الناس لدرجة أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه والناس يلوكون في هذا لو قرنت هذه فقط بما نحن فيه لا ترحمت على هؤلاء الذين يعني تعيش وسطهم قلت سبحان الله ما وصلوا لهذا يعني أن يتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول بعد شهر من الاختبارات وأنظر كيف يتأخر النص لولا لا استمعتموه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفوال المجتمع المجتمع متو من الصحابة تكلم بهذا هذا دولك على ضراوة الآلة الإعلامية التي شوشت على الناس وأخذت بألبابهم وسحرتهم لدرجة أن عائشة تقول لأبيها وأمها وهم خير الناس تقول لها لما قال لها النفس إن كنت ألمت بشيء فاستغفر الله تقول لأمها أجيب عني رسول الله فتقول أم ربان والله ما أدري ما أقول فتلتفت إلى أبي بكر أبيها تقول يا أبتي أجيب عني رسول الله فيقول الله ما أدري ما أقول رأيت من كيف كانت الآلة الإعلامية هل وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم نحن ونسلم ونقول ليس في الإمكان أبدع من مكان ونعطيهم أقفاءنا يعني أبشارنا حاول النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعني من البدايات حاول يستحدث يعني أساليب إعلامية مضاضة يعني حاول أن يبني قنوات أخرى تؤثر في الناس، ولهذا يعني أثنى على حسان، وقال له جهم: فإن روح القدس معك، فانبعث حسان، وكان يعني آلة إعلامية وحده، وكان يثني على ابن رواحة وكعب ابن مالك وعبد الله بن الزباعرة باب ثاني من أبواب الخطباء، كسابت ابن قيس بن شماس كان يقف ويخطب أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له يعني أشد التأثير. أيضا من الجوانب الإعلامية المضادة الحكمة في تناول الأحداث إن تركه قتل المشركين هذا في تخفيف من يعني الضغط الإعلام وعدم هدم الكعبة وبنائها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولأعدتها على قواعد إبراهيم كل هذه مسالك إعلامية فيها سلوك مسلك الحكمة حتى يخفف الضغط من ناحية حتى يسمح يعني الآلات الإعلامية الجديدة مع جمل من التشريعات التربوية المهمة في هذا الباب من مثل قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولا يردوه إلى الرسول وإلى أمر منهم العلماء الذين يستنبطونه منه هذا تحكم في ضبط الإعلام كيف تصدقون الشائعات لو أنكم تردون هذا إلى يعني أصحاب للفهم الفهم ويعني المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن لهم عناية بهذه المسائل التي عن يعني التشريعات المتعلقة بضم المسالك التي يمكن أن تشيع ك قالت عايشة وحكيت إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأني وأن لي كذا وكذا قالت قلت يوما حسبك من صفية أنها يعني أشارت أنها قصيرة قال قد قلت كلمة لو موزجت بماء البحر لمزجت في نهاية الصراع صار إعلام المسلمين له تأثير صارت الكرة مرة أخرى إليه وصارت الدولة وصار التأثير وخفت إعلام المنافقين وما زال الله تعالى يفضحهم حتى كان أحدهم لا يستطيع أن يتكلم في مكانه بعد أن كان يملك المساحة كلها العجب أن تجد حتى في الأزمات الفنية الناس يتصور أنه ليس هناك فن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء موجود لكن بالضوابط الشرعي من الأزمات الفنية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هي أزمة فنية فعلا محسوبة على الفنيات قضية الإسلام العجم واختلاط العجم بالعرب هذا كاد أن يضعف اللسان بل كاد أن يؤثر في بالقرآن وقضية يعني لللغة وهذه من الفنون الصحيحة التي ينبغي اعتبارها فالعجمة التي أصابت الناس بسبب يعني احتكاك أو بسبب دخول المسلمين الجذب من الأعزب. هذه أزمة فنية في الحقيقة، الشعر في ذاته والكلمة والمنطق هذا من أهم أبواب الفن. حتى أزمة الحرف، كادت الحرف أن تنق، تن... يعني تنقرض بسبب انصراف الناس إلى يعني الجهاد ونحو ذلك. استغناء الناس بالمعاني الشعرية عن بعض الفنون. امتنع لبيد لما أسلم أحد ال... يعني أصحاب المعلقات أسلم، فلما أسلم تنع عن الشعر. فلما طلب منه وكان شاعرا فحلا قال الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيته من الإسلام سربانا وامتنع هذا كله كان يعني يمشي بجمل من الأزمات الفنية ما قول أبو بكر أو قول أبي بكر أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه مباح مشروع بنات يضربن بالدوف في عرس فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا كل هذه معاني متعلقة بالفن على النبي صلى الله عليه وسلم بالإشادة بدور الفنوم قال إن من البيان لسحرا بالإشادة بأصحاب الفن الصحيح الرائق كما كان يثني على حسان وعلى غير بل بالمشاركة كان ربما في بعض الغزوات وفي حف يعني بناء المسجد ونحوه كان يرتجز معهم بأبيات ابن رواحة اللهم لولا أنت مهتدين ويرفع صوته على طيقرف مهتدين كأنه ينشد معهم يعني ولا تصدقنا ولا صلينا كل هذه مشاركات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأبواب كان يسمع حداء يعني رويدك رفقا بالقوارير كل هذه يعني حديث صحيحة بل كان يفتح الناس من هذه الأبواب جاءت عائشة من عرس للأنصار فانظر ماذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هل كان معهم له فإن الأنصار يحبون اللع وحريص على أن يمتع الناس بالحلال الذي يعني يجدونه. كان يحرص على يعني أن ترى عائشة تلعب الحبشة، وهم يعني يلعبون بالحراب وهذا أيضا نوع من أنواع ال الفنون. كان يعطيها فرصة لتلعب بالبنات، يعني تتخيل وهي ما زالت يعني ولم يعني ترزق، لكن في بداياتها ككل مرأة تتزوج تحب أن يكون عندها أولاد، فكانت وقد تزوجها في التاسعة تلعب بالبنات لكي تتدرب على يعني تربية. الأولاد ولا شك البنات يعني تأتي لعبة من العهن أو الصوف تصنع منها ما يسمى بالعروس الآن التي لكي تخاطبها كأنها يعني ابنة لها ولكي تؤدبها تتدرب فيها على الأمومة أليس هذه كلها فنونا أليس النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على يعني جوازها لكن بالضوابط الشرعية التي هي أبعد ما تكون عن ما يخالف الشرع ما كان يسمح ولا بكلمة يستمع إلى يعني البنات التي ينشدنا بأيام يعني بعاث ونحوها والكلام جميل وهو جالس أول ما قالت وفينا نبي يعلم ما في غادي توقف قال لها قولي يعني غير قولك هذا إذا حتى الأزمات الفنية حتى الأزمات الرياضية الرياضة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني قلة اعتماد ما فيش اعتمادات حتى يكون عنده خيول كثيرة ومن يعني معالجة الخيل هذا من أعظم أبواب الرياضة وهي رياضة شرعية كذلك يعني الرماية وقلة الموارد المائية النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى في الرؤيا أن أناساً من أمتي سيغزون البحر فأصبح يعني مبتسما فرأته أم حرام بنت ملحان ويعني سألته عن سبب ابتسامة فقص عليها الرؤيا ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة العلاج هنا بالأشواق لأنه مكة ما فيش ولا المدينة فيها لكن هو رأى أنه سوف يركب الناس البحر هذه كلها جعلت من أهم أنواع الرياضات والنبي صلى الله عليه وسلم يوظف هذه الرياضات بالاحتسام يجعلها دينا ارموا بني, بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا أنا مع يعني بني فلان فقبضوا أيديهم وقال يا رسول الله كيف تكون معهم ونحن نواصل قال ارموا أنا معكم كلكم ألم يكن سابق عائشة رضي الله عنه في بعض عنها في بعض الغزوات يقول لأصحابي تقدم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصارع من يطلب مسرع ويصارع بين يديه كما فعل سمرة ابن جندب ورافع ابن خل ألم يكن يعني يسابق بخيلي أقبل أعرابي مرة على قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العقباء والصحابة يعني كأن الدنيا يعني كيف تسبق ناقة النبي ومن هذا العربي الذي يركب قعودا هنا تدخل الضابط الشرعية فيقول لهم إن حقا على الله أن يرفع شيئا إلا وضعه حتى يزيل من نفس من أنفسهم الحمية في الرياضة وأن هذه ناقة لا تسبق وناقة النبي صلى الله عليه وسلم وحدش يعني يقرب منها إلى يعني حتى قضية التشريع لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر لأنها رياضات مرتبطة بالمعاني الشرعية فالأزمة تعالج وتعالج يعني ما يعني يكفل له الضوابط الشرعية أزمة دعوية كانت تظهر في الانصراف وهذه يعني نحن بحاجة إليه لا تظل الصحابة معصومون حتى الصحابة كانوا في بعض اللحظات ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا تجارة أولى وننفضوا إليها وتركوك قائمة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الخطيب أفضل خطيب وأفضل ناس وأفضل موعظة وفجأة في لحظة التفات إلى الدنيا تأتي تجارة من الشام يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد القرى هذه الناس مشوا تركوا النبي لم يبقى إلا يعني 12 رجل فين الناس والله يعني ذهبوا انفضوا إليها وتركوك هل معنى وجود أزمة إنها لا تعالج وإن الدنيا يعني خلاص انتهت كانت هذه الأزمة وانصرفوا عنه وفي يوم أحد انصرفوا عنه إذ تصعدون ولا تلون على أحد قروا في الجبل والرسول يدعوكم في أخراكم يقول إلينا عباد الله والناس يعني وارد الأزمات حتى في مثل هذه لكن سرعان ما ينزل عن بغلته يقول أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب يا عباد يا عباس نادي أصحاب الشجرة فيجتمع إليه الناس إذن وقوع المشكلة ليس ليس في ذاته الإشكال الإشكال الاستمرار والاستمراء والاستنامة وتكرار الغلط ألفين مرة لكن مجرد وقوع الخطأ ما أنزل الله دائماً إلا أنزل له شفاء ولهذا كان في قضايا يعني الأزمات الدعوية يحلو له صلى الله عليه وسلم أن يعالجها أيضا كما بالموعظة وكما كما بالنصيحة كان يعالجها بحسن توظيف الطاقات لا يترك أحدا هاملا ولا خاملا ولا ليس له دور كأنه لا يريد أن يترك أحد إلا وله دور كأنه يوزع الأدوار ما يترك أحدا صغيرا ولذا أنت لما ترى فضائل الصحابة تقول ماذا بقل أين؟ يعني عامة الصحابة المشاهير كل واحد أبو بكر أرفق أمتي وعمر أشدهم في دين الله وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأقرأهم عبي وأعلمهم بلحلم حرام معاذ وأبو عبيد أمين هذه الأمة ولكل أمة حوارية وحوارية الزبيل وابن عباس ترجمان القرآن وحمزة أسد الله وخالد سيف الله وثابت ابن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وحسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم و... طب من نقل انظر إلى يعني... إبداع عجيب الكل يشتغل والكل يعمل توظيف الطاقة تجعل الناس خالد حولك لا ينصرفون عن الدعوة لكن أنت إمام المسجد وأنت المسؤول الأول في المنطقة وأنت أول من فعل كذا وأنت وأنت وأنت وأنت, وأنت, وأنت. إذن يعني سوف ينصرفون عنك لكن لابد من يعني الحرص على أن يكون هناك توظيف لهذه الطاقات أنا أختم بالعشرة وهي الأزمات القدرية وهذه من أحب أنواع الأزمات إذا ليس الإنسان فيها. بل قد يكون انسان مبتلا بنوع أزمة سياسية أو اجتماعية أو يعني اقتصادية أو وبينما هو يحاول أن يتماثل أمامه تأتي أزمات قدرية لا دخل الإنسان فيها في عام واحد ماتت خديجة وما أدرك ما خديجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو طالب وما أدرك هذا نوع من أزمات القدرية ماذا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يحوطه ويرعاه ويحميه وهو بالنسبة له يعني شيء ومع ذلك هو وفقد خديجة يعني الحضن الداخلي والحظن الخارجي الأنس الداخلي والأنس الخارجي هذه أزمة قدرية كيف يعني صمد لها وكيف عالجها الصبر والتسليم والاحتساب واليقين فقضيت يعني أن في عز هذه الأزمات تأتي أزمات قدرية تتعلق بوفاة يعني حبيب أو قريب تتعلق بطروق مرض أو عروض يعني أزمة من المعاني التي يعني بلاء من أنواع الابتلاءات في كل هذا كان الصبر وانظر كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تبنوا إبراهيم وما تتعامة بناته في حياته ما خلا فاطمة رضي الله في عز هذه الأزمات رقية ماتت أم كلثوم ماتت زينب ماتت بنت زينب ماتت إبراهيم ابنه مات نفس الكلام أولاده يعني ال ال ال ال ال الاثنين مات ماذا بقي له بأبي هو وأمي. ماتت زوجة من زوجة هذه أزمات قدرية ومع هذا يكون العلاج فيها بالصبر الجميل حسن الظن في الله واحتقار شأن الدنيا وفي كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع تقدم سنه واعتلال صحته وصل إلى الستين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان فتح مكة يعني كان على مشايف الستين ربما يعني جاوزها بقليل حتى اعتلال الصحة وضعف الطاقة والقوة كل هذا لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على الطريق وأن يقوم بأعباء الرسالة وأن يتحمل من أذل المشركين وعنت المنافقين وكيد اليهود وجهالات بعض الأجلاف من الأعراب وغير الأعراب كل هذا إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى وفي عند آخر نفس والنبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتدت به الحمى إذا أفاق لا يفكر إلا في قضيته لا يفكر إلا في رسالة أصل الناس لا يا رسول الله وهم ينتظرونك قال هات لسبع قرض من الماء فإذا يعني أحس أنه برد قام ليقوم فإذا به يغمى عليه مرة الأخوة يتكرر هذا مرات ومرات وهو قريب الموت أو شك أن يموت بأبيه وأمي صلّى الله عليهما ولازال يوصيهم بالنساء ويوصيهم بقضايا التوحيد ويوصيهم بيعني أخرج المشركين من جزيرة العرب إلى أن لحق بالرفيق الأعلى بأبيه وعمي فصّل. لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة في يعني ثبات أمام الأزمات في وجود الرؤية في التصدي لهذه الأزمات بالعلاجات العامة المعروفة وبالعلاجات الخاصة نحن معنيون بهذه المعنى إذا كنا نتبجح بأننا قوم سنيون أصحاب سنة وأصحاب رسالة وأصحاب هدف وأصحاب هدي وأصحاب سبيل إذا كنا نزعم أننا محبون لنبينا صلى الله عليه وسلم فالطريق ما زال أمامنا طويلا والأزمات من كل الأنواع نراها الآن وسوف تتجدد وترى المهم أين يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمات وهذا قدرك عند الله إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك من الناس من يثبت ويصبر إلى الرمق الأخير ومن الناس من ينصرف في بنيات الطريق هذه يعني هذه المرعبة بالنسبة لنا هل نثبت على طريق الدعوة أم يعني نمل ونقول الله كبرنا وتعبنا ولم يعد عندنا شيء فينصرف هذا هنا وينصرف هذا هنا ويستخلف الله عز وجل وإن تتولوا يستبد قول من غيركم ثم لا يكون أمثالك نحن لا نخاف على الدين ولا نخاف على الدعوة إنما الخوف على أنفسنا بعد هذا الجهاد الطويل وبعد هذه السنوات في عمر هذه الدعوة بعد هذه التضحيات التي بذلها كل منا إذا لم يختم له وهو على الطريق هذه والله صفقة خاسرة أسأل الله تعالى بمني وكرم أن يردنا إلى دينه ردا جميل وأن يرزقنا حسن التوكل عليه حسن الإنامة إليه وأن يعز بنا دينه وأن يعزنا الدينه وأن يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين إنه ليزالك والقادر عليه الحمد لله والعالمين صلى الله